أمايا لكن انت دي ها أماية. وانت بترحب الرحة على مفارق ضحى وحدك وبتعددي على كل حاجة حلوة مفقوده ما تنسينيش ياما في عدودة, عدودة من أجدم خيوط سودة في توب الحزن لا تهللي فيها ولا تولولي وحط فيها اسم واحد مات كان صاحب يما واسمه ناجل علي يا قبر ناجل علي وينك يا قبر؟ يا قبر معجون بشوك مطلي بصبر الموت يجرب عليك يرتد خوف واذا ما خافش الموت يرتد جبر يا جبر ناجل علي يا الضريح كان ميتك للأسف وطني صريح تحت فتى ناظر القلب غد كان قلبه أرض مخيمات الصفيح الأرض متغربه والحلم ملك خريطة شبه الوطن محاصرها سلك واجف وراها شريد عاجد ايديك حن الوطن ذلك للأرض تلك غشيم في حب الوطن طبعا غشيم غشيم في حب الوطن طبعا غشيم يلي تحب الوطن من الصميم على طريق العرب في الحب عيش ولي نقي متقي لكن لقيت ناجي علي في الاغنيه هل علي زي الغزال البرية ماسك رسمه كام قلت له قولها خفايف نص شفايف قال لي يا شاعر لو خايف شوف الرسمه والرسمه فيها دمع وضحك وارض الملك وابن واقف خالق السلك قصاد رسمه والرسمه فيها يهود بحقام والانكل سام وعرب لطاف عايشين في سلام جوا الرسمه رسم الكفوف زي الصبار حنضل بمرار صبي كثير واقف محتار قدام رسمه رسمه لا تعرف ولا بتنافق عيب ناجي انه عاش صادق عاش للرسمة كان زي يأس يأس مميت لكن عفريت دخل لاعدائه في البيت شاي الرسمة والرسمة ما فياش سماء وبيوت لكن لها صوت يا كان لابد تموت بر الرسمة. لو كل إنسان جذاته في الحياة عملك أنا اللي سافر بلاد الإنجليز قتل. قتلت ناجي العلي. قتلت ناجي العلي لما رسم صورة يواجه الحزن فيها برايه مكسورة. لما فضحني ورسم لي صورة طبق الأرض. معرفش يكذب ولا يطلع جليل الاصر الناس بترسم بفرشة وهو ماسك نصر فضح رموز الرواية وهي على المسرح جتلت بيدي ويد غيري في اخر الفصل ويا بلادي ما تزعجيش نفسك عشان صورة اهلي لا اهلك ولا اهلك ساعات اهلك ما تحكي ليش اللي جتلك مش هخدلك طار مملكش غير احسدك خالص على جتلك جتيل في غربة بيفرج عن جتيل الضار يا ماشي للنور ومش ماشي على مهلك وإحنا خطاوينا يم الموت في جيب العام أنا المساج والفساد جاتل كتير جابلك جمال وغسان واسأل ماجد ابو شرار وحعيش لا شفتك ولا حعرف في يوم قبرك لا ححط ظهره عليه ولا حغرف الصبار حاولت قتل الجهل بلع الجهل متعلم وهو جتلك وحولك وانت واضح سر الاسرار امايا امايا وانت بترحب بالرحة على مفارق ضحى وحدك وبتعذدي على كل حاجة حلوة مفقوده ما ياما في عدوده عدوده من أقدم خيوط سودة في ثوب الحزن لك هالليلي فيها ولا تولولي وحط فيها اسم واحد نات كان صاحب يمك واسمه ناجر اقصالك البؤس، اقصالك البؤس، جاموا هناك وراء الاسلاك بيفحتوا بالضوافر فكره فكرة الشباك مين اول اللي رسمهم في الصحف الاك جلعوا الهدوم الجدام وطلعوا بهدومك اصحى يا ناجي العلي قامت القيامة هناك قامت قيام الثمانية 48 غرفة في طريقها ذل السنين العاجر النشه اصحى يا نادي العلي اهي صحيت الضفه يقشعر الارض اصحى جاوب الهزه سن الجلم من جديد وارسم بنات غزه غزه اللي حضنت سلوكها وعشقه الحزه ما مسدش طب ما انت موت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 طلع الانسان الصدر العاري عليه الوشم خريطه الدم فلسطين يا اغلى الاوطان مين جال بعنا مين جال ضعنا يا تمامية واربعين كذابة وكذابة يا سبعة وستين وكذابة يا انثين واثنين النار الطار له نار طير الكثمان واليوم يا خليل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 دمك حاصر اعدائك مش بس في لبنان يا ماجد يا ابو شرار جينا دمك فينا لتا سمعينك تنادينا ما عادتش الدمعة مكتومة صبحت صرخة صبحت صرخة روح محمومة تصفع روما عالكت نشيلوا سرير الفندق ونشيلك مواويل الثورة مواويلك تحت جميسك غنوا الشهدة من كل مخيم زحفة يا نادل تحت الثورة تغني لك أولادك يا بو شرار بالطوب عدلوا المجلوب شطبوا كل الجذر المكتوب فتحوا بوابة الفجر وواجهوا الغدر وصاحوا يا فلسطين يسقط كل الكذب العربي يسقط كل الاخوه الخيرين نرسم بالدم خريطه للاوطان اتفلت الجان والمسجون قام ياكل السجاد دارت دارت العجله والدنيا احتارت يديان الكبت والظلم القهر على قرغات فارت ومخيم بات وصباح ميدان الدنيا تحطت وتشالت اطفال الارض المحتله اطفال الدنيا المختلة اطفال السنوات السودة رفضوا الزلة يا كل العرب المعروبة يا راس العرب المقلوبه يا جيوش النصر المغلوبة رجعت ارواحنا المنهوبة رجعت ارادتنا المسلوبه بتحارب بالصوت والطوبة اصحاب الارض الاصليين اصحاب النور والليل والطين نبت فلسطين أصل فلسطين روح الأمة إزاي لاجئين على أسفلت الشارع شو هذا على أسفلت الزنادين مساجين يا فجر ارضع من دم الطفل يا سجن وسع كسرنا الجفل بدات حكايتنا ومش رجعين مش رجعين مش رجعين